بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اشتمعوه وهم يلعبون. لا هي وَأَنشَرَ النَّجْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُدْرِكُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا أضغاس أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا لَا تُحْيِ مِنَّا مَيِّتًا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى مِن من خشيته مشفقون.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 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِي فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا توجعون فإذا رآك الذين كفروا إن إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكثون عن وجوههم النار بلا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا ينظرون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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إلى ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ مَنَابِرَ بَعْضِنَا لِنَقْسِطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمَ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالٌ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ مَضْيَا أَوْ ذِكْرًا الَّذِينَ شأن ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أفئانتم له من كرون، ولقد آتينا إبراهيم رشدهم من قبل وكنا به عالمين.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 وَتَالَ اللَّهِ لَأَكِيدَنَا أَصْنَعْ مَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُمْلُ مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاعًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِأَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الْوَالِمِينَ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 لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أففل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 ونجيناه منوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق فيعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ أَجْمَعِينَ وَتَاوُ دَمَشْ لَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمٌ لَّقُمْ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ لَيْمَانَ وَكُلًّا أَنْتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ وَامْسَحُ لَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا مَذْكَرَانِ الْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ فَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 وَكَذَلِكَ نُجِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدًا وَأَنْتَ صَيْرُ الْمَالِثِينَ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ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 فَإِذَا فُتِحَتِ الْيَجُوجُ وَالْمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقِيلَ رَبِّ قَدْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر متتلق قَالُوا هُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ يَوْمَ نَطْمِ السَّمَاكَ طَيِّسٍ جِلٍّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَّ خَلْقٍ نُعِيدُهُ بَعْدَنَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرسها عباد الصالحون إن فِي هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين